بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحلم ما حل الله لك يا وَقُلْ لَهُ دَاءَتْ غَيْمَةٌ ضَاءَتْ أَزْوَاجَكَ دَاءَتْ غَيْمَةٌ ضَاءَتْ أَزْوَاجَكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, والله غفور رحيم. قادر ثوال الله لكم تحل لك ايمانكم قادر ثوال الله لكم تحل لك هذه امانكم ومن هو نولث وهو العليم الحكيم والله مولا وَإِذْ أَسَرُّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا وَإِذْ أَسَرُّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا حديثًا فَلَمَّا بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرْضًا فَأَبْلَاهُ وَأَغْرَضَ عَنْهُ ۚ هَذِهِ تَأْوِيلُ وَلَمَّا نَبَّأَ هَا قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا فَلَمْ الخبير قال نبأ إلى اللهم الخبير إنت تبأ إلى الله فقد صعد قلوب فَأَقَامُوا صَوْتَ قُلُوبِهِمْ وَإِنْ تَظَاهَرُوا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَلِهُ الْجَبَّارِ وَالصَّارِمِ multim ing Jazahi gas難an مُسْلِمِ مَاذِي مُكْلَاتِ قَانِتَاتِ دَائِبَاتِ دَائِبَاتِ النَّاعِبَاتِ السَّائِحَاتِ You can walk. الذين لا ينسدوا لا يعصون الله مب ما تجدون ما كنتم تعملون إنما تجدون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا اتبعوا اللهم توبه نصوح يا ايها النبي لا نؤمن وجوبا الئ الى توبتي نصوحا توبه نصوحا عسى رب أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات شوبة نصوحاً أتى ربكم أن يكفر عنكم لكم جنات ويدخلكم جنات تجري من أتمم لنا نورنا واغفر لنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. روح ومرأت لوط. ما الله مثل اللذين جفرا مرأت لوح ومرأت لوط. قالت تحت عبدين. من من عبادنا صالحين فخالتاهما كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخالتاهما فخالتاهما فلم ي ويأخل النار مع الداخلين فقاء دارنا وَضَرَ بَاللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَأَتْهُمْ فِي الْعَنَاءِ إِذْ قَالُوا وَضَرَ بَاللَّهُ مَثَلَ الَّذِينَ آمَنُوا رَأَتْهُمْ فِي الْعَنَاءِ إذ قالت رب بنلي عندك بيتا في الجنة ونجني na mm -hmm. mm -hmm. لدهن فخنافي جاء ربها وكتبه وكانت من القانتين فلا تخننا ابي من روحها وقد بكلمات ربها وكتبه وَكَانَ مِنْ أَمْرِ قَارُونٍ